قال ربنا تبارك وتعالى هنا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وكان موسى يميل لونه إلى السمرة فادخل يده من هذا الجيب هذه الفتحة تسمى جيب فادخل يده صلى الله عليه عليه قال له ربه ظلم إليك جناحك من الرهب أي ارسقها بجسلك تخرج بيضاء من غير سوء فليس بياضها لعاهة أتتك وإنما آية لك ستذهب بها إلى فرعون وملئه ستذهب بها إلى فرعون وملئه قال في طاها لنريك من آياتنا الكبرى هذا الأمر الذي وقع من موسى عليه السلام آتأه الله جل وعلا هنا آيتين وأصل ما بعث الله جل وعلا به موسى تسع آيات جاءت مذكورة في القرآن منصوصا عليها قال ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين هذه واحدة ونقص من الثمرات هذه الثانية فقال ربنا فأرسلنا عليهم الطوفان هذه الثالثة والجرات هذه الرابعة والقملة هذه الخامسة والضفادع هذه السادسة والدم آيات المفصلات هذه السابعة والإثنتان الباقيتان هي العصاء وإدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء فتمت التسع آيات التي أتاها الله جل وعلا لنبيه موسى هجة على فرعون وقومه